بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب منار السبيل في شرح الدليل العلامة بن الضيان رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو المساطي المجلس الواحد وثلاثون. يقول رحمه الله كتاب القضاء الأصل في مسرعيته الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايه وقوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الايه وامما السنه فقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجرا وان اخطا فله اجر اتفق عليه وأجمع المسلمون على مشروعيته وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء في الأمصار ولأن الظلم في الطباع فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه. فإذا لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه فإن امتنع أجبر عليه لأن الكفاية لا تحصل إلا به قاله في الكافي وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وادى الحق فيه وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه فلذلك كان السلف يمتنعون منه قال في الفروع والواجب اتخاذها دينا وقربا فإنها من أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه قال في الشرح وإن وجد غيره كودها له طلبه بغير خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة الحديث متفق عليه تنصيب القضاء فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، لأنه لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه فوجب أن يترتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم ويأمره بالتقوى لأنها رأس الدين وتحر العدل أي اعطاء الحق لمستحقه من غير ميل لأنه المقصود من القضاء ويجتهد القاضي في إقامته وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة كوليتك الآن ومعلقة بشرط نحو قول الإمام إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه لحديث اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحه رواه البخاري وشرط لصحه التوليه كونها من امام او نائبه فيه اي القضاء لانها من المصالح العامه كعقد الذمه ولان الامام صاحب الامر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك وان يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها أو العراق ونواحيه وبلد كمكة والمدينة ليعلم محل ولايته فيحكم فيه دون غيره وبعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا ومشافهته بها إن كان حاضرا ومكاتبته بها إن كان غائبا لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم حين بعثه لليمن وكتب عمر إلى أهل الكوفة أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا وألفاظ التولية الصريحة سبعه وليتك الحكم أو قلتكه وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكمة واستخلفتك واستنبتتك في الحكمة فإذا وجد أحدها وقبل المولى عقدت الولاية كالبيع والنكاح والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك أو وكلت أو أسندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فحكم أو فتولى ما عولت عليك فيه لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال فصل فيما تفيده ولاية الحكم وتفيد ولاية الحكم العام وهي التي لم تقيد بحال دون أخرى فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه الذين لا ولي لهم غيره ومال الغائب ما لم يكن له وكيل والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف التي في عمل لتجري على شروطها والنظر في مصالحه طرق عمله وأفنيته وتزويج من لا ولي لها من النساء وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه وإقامة امامه جمعة وعيد ما لم يخصى بامام عملا بالعادة في ذلك ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع لأن العادة لم تجر بتولي القضاة ذلك ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله إذا ولاه في محل خاص فينفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه لأنه يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام ولا ينفذ في غيره لأنه لم يدخل تحت ولايته وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحادة في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لما روي عن عمر رضي الله عنه انه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ورزق شريحا في كل شهر مئة درهم وروي أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له لا يسعك هذا فقال ما كنت لأدعى اهلي يضيعون ففرضوا له كل يوم درهمين وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضية وعثمان بن حنيف ماسحة وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالح من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم واوسعوا عليهم من مال الله تعالى ولا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق وإنما يظهر الحق بالدليل وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل القاضي لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم فإن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره عزل لأن عمر يولي الولاة ثم يعزلهم ومن لم يعزله عزله عثمان بعده الا القليل وقال عمر رضي الله عنه لا اعزلن ابا مريم يعني عن قضاء البصره واولي رجلا اذا راه الفاجر فرقه فعزله وولى كعب بن سوار وولى علي ابي الاسود ثم عزله فقال لما عزلتني وما خنت وما جنيت قال اني رايتك يعلو كلامك على الخصمين فصل في شروط القاضي ويشترط في القاضي عشر خصال كونه بالغا عاقلا لان غير المكلف تحت ولايه غيره فلا يكون واليا على غيره ذكرا لحديث ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري ولانها ضعيفه الراي ناقصه العقل ليست اهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم حرا لأن غيره منقوص برقه مشغول بحقوق سيده مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية سميعا ليسمع كلام الخصمين بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم مجتهدا ذكره ابن حزم اجماعا لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله والمجتهد العالم بطرق الأحكام العالم بطرق الأحكام لحديث القضاة ثلاثة الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن باجة ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة بان لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي الفاظ إمامه ومتاخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك لأنهم أدرى به وقال الشيخ تقي الدين هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وقال أيضا ويحرم الحكم والفتوى بالهوى اجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا ذكره في الفروع التحكيم فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه لحديث أبي شريح وفيه أنه قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال ما أحسن من هذا رواه النسائي وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام فصل في آذاب القاضي ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم متانيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي متفطنا متيقظا لا يؤتى من غفله ولا يخدع لغره ذا ورع ونزاهة وصدق عفيفا لئلا يطمع في ميله باطماعه بصيرا بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه قال علي رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس حصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الألباب لا يخاف في الله لومه تلائم وقال عمر بن عبد العزيز سبع خلال انفات القاضي منها واحدة فهي وصمة العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامه والعلم بالسنن والحلم ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه لحديث أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر رواه عمر بن شبه في كتاب قضاة البصرة وكتب عمر إلى أبي موسى واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يياس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال أعدني على هذا الجالس إلى جنبك فقال للسري قم فاجلس مع خصمك قال إني أسمعك من مكاني قال قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريب وإني لا أدعو النصرة وانا عليها قادر إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام ولما روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه فقال علي رضي الله عنه لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسابوهم في المجالس ويحرم عليه أخذ الجشوة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه أبو هريرة وزاد في الحكم ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد والرائش وهو السفير بينهما وكذا الهدية لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعة هدايا العمال غلول رواه أحمد وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية فيما مضى هدية وأما اليوم فهي رشوه قال في الفروع وقال كعب الأحبار قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم وقال الشاعر إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من قواها إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة فيباح قبولها لانتفاء التهمة واستحب القاضي التنزه عنها لأنه لا يؤمن أن تكون لحكومة منتظرة ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لألا يحاب فليجري مجرى الهدية وروى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوع. ما عدل والي اتجر في رعيته أبدا وقالت شريح شرط علي عمر حين ولان القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان فإن احتاج لم يكره لأن أبا بكر الصديق قصد سوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه وروي عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال له الك خصم؟ قال نعم قال تحول عنا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا لحديث أبي بكرة مرفوعا لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبه متفق عليه أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج قياسا على الغضب لأنه في معناه لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتامل الحادثه فان خالف وحاك وحكم في حال من هذه الأحوال فان خالف وحكم في حال من هذه صح ان اصاب الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمه الانصاري والزبير في شراج الحره رواه الجماعه ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب ولو أصاب الحق لحديث بريدة مرفوعة القضاه ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه ابو داود وابن ماجه ويوصي كلاء والاعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقله الطمع لئلا يضروا بالناس ويجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا من اهل الدين والعفه والصيانه ليكونوا اقل شرا فان الشباب شعبه من الجنون ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع وقيل يسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم الآية وقال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد اذلهم الله ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة ويسن كونه حافظا عالما لأن فيه أعانة على أمره وكونه جيد الخط عارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله وكونه ورعا نزها كي لا يستمان بالطمع وقال ابن المنذر يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام كان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي باب طريق الحكم وصفته إذا حضر إلى الحاكم خصمان فلاه أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول أيكم المدعي لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما فإذا دع أحدهما اشترط كون الدعوة معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به وكونها محررة لترتب الحكم عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع وكونها منفكة عما يكذبها فلا تصح الدعوى على شخص بانه قتل أو سرق من عشرين سنه وسنة دونها ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل لانه لا يملك الطلب به قبل أجله وإن كان بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعيين لتعين بالإشارة لتعين بالاشاره نفيا لللبس فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلام بأن يذكر ما يضبطها من الصفات وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شورته عندهما وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبراء، فإن عجز عن إقامتها حلف المدعى على بقاء حقه وان أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثملا ما اقرضني أو ما بعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب لنفيه أعينما ادعاه فيقول الحاكم للمدعي هل لك بين لما روي أن الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حضر بي ألك فقال لا قال فلك يمينه صححه الترمذي فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها ويكره تعنتها وانتهارها لألا يكون وسيلة إلى الكتمان وكان شراجه يقول للشاهدين ما أنا دعوتك دعوتكما ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجع وما يقضي على هذا المسلم غيركما وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة فصل في تعديل الشهود وجرحهم ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لقوله تعالى وأشهد دوي عدل منكم وقوله ممن ترضول من الشهداء إلا في عقل النكاح فتكفي العدالة ظاهرا وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة واختاره الخراقي وأبو بكر وصاحب الروضة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الاعرابي برؤية الهلال وقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس الحكمية وإن لم يسمعه غيره نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع الحديث طواه الجمع وفي عدالة البيان وفسقها بغير خلاف لئلا يتسلل لاحتياجه إلى معرفة عدالة مزكين أو جرحهم ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها لتثبيت عدالتها. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له حقا وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك واجلى للغم فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعامله لما روى سليمان عن خرشة قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر إني لست أعرفك ولا يضرك كأني لا أعرفك فأتيني بمن يعرفك فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين قال بأي شيء تعرفه فقال بالعدالة قال هو جارك الأذنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورع قال لا قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال فلست تعرفه ثم قال للرجل اتيني بمن يعرفك فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينه سمعت وبطلت الشهادة لأن الجرح مقدم على التعديل لأن الجارح يخبر بأمر باطل خفي على المعدل وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف فقدم الإثبات ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود قاله في الكافي ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو سماع أو استفاضة عند الناس لأن ذلك شهادة عن علم لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون لكن يعرض جارح بزنا أو لواط لأن لا يجب عليه الحد. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينه قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه فقال إنه لا يتورع من شيء قال ليس لك إلا ذلك رواه مسلم فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلى سبيله لانقطاع الخصومه ويحرم تحليفه بعد ذلك نص عليه لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لما تقدم وإن كان للمدعي بينه فله أن يقيمها بعد ذلك لما روي عن عمر أنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجره هذا إن لم يكن قال لا بينه لي فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنقول نص عليه ويسن تكراره ثلاثا قطعا لحجته فإن لم يحلف قضى عليه بالنقول وألزمه الحق لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبا فابى ابن عمر فآبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد رواه أحمد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره وقيل ترد اليمين على الخصم اختاره ابو الخطاب وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه الدهر قطني وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكما إلى عمر فقال عثمان هو سبعة آلاف وقال المقداد هو أربعة آلاف فقال المقداد لعثمان احلف أنه سبعة آلاف فقال عمر أنصفك احلف لها كما تقول وخذها رواه أبو عبيد وقال فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان وروى أبو عبيد ايضا عن شراح وعبد الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين وقال علي إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم وأما السنة فحديث القسام انتهى فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا؟ وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكنه لا يزيل الشيء عن صفته باطنة لحديث فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه فمتى حكم له ببينة, ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم فكالزنا فيجب عليه الحد بذلك وعليها الامتناع منهما أمكنا فإن أكرهها فالإثم عليه دونها وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب قاله في الفروع وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعات جوار ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح مختلف فيه صحة ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاده عير المجتهد الذي قلده في صحته كالحكم بذلك أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فلا يفارق فصل في القضاء على الغائب وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصرة وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل لحديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا ويحمل حديث علي على ما إذا كان حاضرين وعنه لا يجوز القضاء على الغائب وهو اختيار ابن أبي موسى لحديث علي مرفوع إذا تقاضى إليك رجلان فلا تغضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك تدري بما تقضي حسنه الترمذي والميت وغير المكلف كالغائب لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل اولى لا لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ولأن لا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق فإن أمكن إحضاره أحضر بعدت المسافة أو قربت لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر ابن أبي أمية أن ابعث الي بقيس بن المكشوح في وثاق فاحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما قتل داذويه ولأن لو لم نرزم الحضور جعل البعد طريقا إلى ابطال الحقوق قالوا في الكافية كتاب القاضي إلى القاضي ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق أي كل حق لآدمي لا في حد لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر ودرء بشوهات إلى قاض آخر معين أو غير معين كان يكتب إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده ليحكم به وبما حكم لينفذه ويكتب بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما لأن ما كان أثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود قاله في الكافي وقال في الشرح وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا إذا عرف خطه وختمه قبله وهو قول أبي ثورة ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق المستحق. لما روى الضحاك بن سفيان قال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, أو أن أورث امرأة أشيام الضبابي أن أورث امرأة أشيام الضبابي من دية زوجها رواه أبو داود والترمذي فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به لإجماع الأمة على قبوله لقوله إني ألقي إلي كتاب كريم ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته باب القسمة أجمعوا عليها لقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى الآية وقوله ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وحديث إنما في فيما لم يقسم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه وهي نوعان قسمة تراض وهي ما فيه ضرر أو رد عوض وقسمه إجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض قسمة التراضي فلا قسمه في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد ومالك في الموطأ كحمام ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها أو يقل إذا قسمت وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بئر أو بناء ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لأن فيها إما ضررا أو رد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب لأنها معاوضة وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتلع دفعا للضرر فإن بيع عليهما أي باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما نص علي في رواية الميموني وحمبل المهايئة ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهر والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع متى شاء فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته أغارب من فرد به أي أجرة أي أجرة مثل حصلة شريكه مدة انتفاعه وقال الشيخ تقي الدين لا تنفسخ حتى ينقض الدور ويستوفي كل واحد حقه. فصل في قسمة الإجبار. النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. سُميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط. وتتاتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل شجر تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك ولوجبت فيها الشفعه ولما لزمت بالقرعة بل افراز للنصيبين وتمييز للحقين فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع أنه لا يصح بيع شيء منها فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاء وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم فإذا اجتمعت أجبر الممتنع لأن طالبها يطلب إزالة ضرر عنه وعن شركة عنه عن شريكه وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد فوجبت إجابته ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع أجبر ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق القاسم ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما لأن الحق لا يعدوهما أو يسأل الحاكم نصبه لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة فإذا سألاه وجبت إجابتهما لقطع النزاع ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ليقبل قوله في القسمة ومعرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود ويكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم لأنه كالحاكم وأجرته بينهما على قدر أملاكهما نص عليه ولو شرط خلافه القرعة في القسمة وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه ولو فيما فيه رد أو ضرر إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة اذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق بأبدالهما كالبيع نقض القسمة وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ وإمساك ويأخذ الأرش كالمشتري لوجود النقص وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الإفراز وإن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر تحالفا ونقضت القسمة ونقضت القسمة لأن المدعى لا يخرج عن بالكهمة ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للاخر بطلت لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمه فلا تكون الصهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق وقال ابن قندس فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز باب الدعاوى والبينات الدعوى لغة الطلب واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته والمدعي من يطالب غيره بحق والمدعي عليه المطالب ويقال أيضا المدعي من إذا ترك ترك والمدعي عليه من إذا ترك لا يترك والبينة العلامة كالشاهد فأكثر وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف أي حر مكلف رشيد وإن تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بينه لأحدهما فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوة وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به أي بهذا الظاهر فيحلف ويأخذها فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها ولهما فلهما الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه لما تقدم ولحديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ولأن الظاهر من اليد الملك فإن كان للمدعي بينة حكم له بها فإن لم يحلف قضي عليه بالنقول ولو أقام بينه لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد ولعدم حاجته إليها وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج إليها لدفع التهمة واليمين عنه انتهى وقال في الشرح وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف وهو قول أهل الفتيا وقال شريح والنخعي يحلف انتهى ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها قاله في الكافي الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفان لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لحديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذابة ليس لأحدهما بينا فجعلها بينهما نصفين رواه الخمسة إلا الترمذي فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه فللثاني بيمينه لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان أو قميص واحد آخذ بكمه والثاني لابسه فلثاني بيمينه لما تقدم وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها كنجار وحداد بدكان فآلة النجاره للنجار وآلة الحداده للحداد بيمينه حيث لا بينه عملا بالظاهر ومتى كان لأحدهما بينه فالعين له لحديث الحضرمي والكندي فإن كان لكل منهما بينه به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتسقاطتا لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما لحديث أبي موسى أن الرجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه أبو داود ويقترعان فيما عداه أي فيما ليس بيديهما أو بيد, ثالث أو بيد ثالث لا يدعيه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه روي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال اسحاق وأبو عبيد ذكره في الشرح كما لو لم يكن لواحد منهما بين لحديث أبي هريره أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بين فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهم على اليمين أحب أمكرها رواه أبو داود وروى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فجاء كل واحد منهما بشهود عدود على عدة واحد فاسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لفظ واليمين على من انكر رواه الترمذي وحديث شاهداك أو يمينه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه متفق عليه لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنها أنه اشتراها منه قدمت بينته أي الداخل هنا لما معها من زيادة العلم لشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على الأولى كما لو ادعى بدين وأقام به بينة فقام المدعى عليه أبرأني وأقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها فإنك كلا أخذاها منه عبد لها أي مثلها إن كانت مثليه كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها واقترعا عليهما أي العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين وإن أقر بها لهما اقتسماها نصفين وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر وحلف كل واحد لصاحبه على النص المحكوم له به كما لو كانت العين بيديهما ابتداء وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه وإن قال هي لأحدهما فصدقه على جهله به لم يحلف لتصديقهما له في دعواه وإلا يصدقاه وحلف يمينا واحدا